بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية